وَقالَلَم الله الذي طَقَقُ شيءَي وَهُو خَلَقَكُم أَلَ مَغْ وَهُو خَلَقَكُم أَلَ مَرَةِ وَإلَه تُجَعون وَمَا كُمْ تُمْ تَسَْتِي يشهَدعَكُمْ سَمُحُم وَلَا بَصَُخم وَل جُلودُكُم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 فَل نُذطًا الذيذينَ كَفَموا عَدَابًا شَد دَو وَلَ نَجَزَّهُم وَلَ نَجزَّهُم أَسوََّكَانُوا يَعملُون ذَلِكَ جَزَ وَعَدَ إِلهِا لَم فِي هذادَ خُلدِ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 مَا مِنْهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّا كَمَا مِنَّا مَن شَهِيدَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قبل وظن ليس لا يسام الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فيياس قنوط ولئن اذقناه رحمه منا من بعد ضره لا يقولن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 أعرض ونأى بجاربه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتوا به من أضل ممن وفي شقاق بعيد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 شیئی